وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَشُغِلَّتْ أَعْيُنُهُمْ إِذَا رَأَوْا هُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وأن كان سر في الأموال أو لا د كما سالي غيث إن أعجب الكفرا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ تَنُوءُ بِالنَّعِيمِ ذالكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نذرأها إن ذا لك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم والله لا يحب بكر لمختانين فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ